كَثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَسَجِدًا مَا شَدَّنَا فِي عداوةٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الَّذِينَ مَا أَشْرَكُوا وَلَسَجِدًا نَكَرَبُهُمْ وَنَجْتَلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى لَنَكْفِ بِأَنَّ منهم ورهبانا وأنهم لا يستكهرون